ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم وهذه قاعدة لطيفة النافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومه بها تجدها في, غاية تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن اسمائه وصفاته ومرتبط بها وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه من أجل المعارف وأشرف العلوم تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة وآيات العقوبة والعذاب مختومه بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ذكروا إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام وأن خلقه لها من أدلة علمه كما قال في الآية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 القاعدة التاسعة عشرة من القواعد الحسان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهذه القاعدة تتعلق بالآيات الكريمة المختومة بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى إما باسم واحد أو اسمين وأن الايات المختومة بأسماء الله الحسنى لما ختمت به من أسماء الله تعلق بالمعنى أو الحكم أو الأمر الذي ذكر في الآية وهذه قاعدة مضطردة في جميع آي القرآن الكريم آيات الرحمة والنعمة والفضل والإنعام والإكرام تختم من أسماء الله تبارك وتعالى بما يناسب ذلك وآيات العقوبة والعذاب والتهديد والوعيد أيضا تختم من أسماء الله تبارك وتعالى بما يناسب ذلك ولا ترى آية الرحمة مختومة بالعذاب لا ترى آية الرحمة مختومة بأسماء هي من أسماء العذاب والسخط السخط أو العقاب ولأيضا ترى آيات الوعيد والتهديد مختومة بأسماء الرحمة ولو كان شيء من ذلك لحدث في الكلام تنافر وعدم تناسب ولهذا فإن الأسماء الحسنى التي تختم بها آيات القرآن الكريم لها تعلق بالمعنى أو الحكم أو الأمر الذي ذكر في الآية وهذه القاعدة تتعلق بفقه أسماء الله تبارك وتعالى وفهمها وعقل معانيها ومعرفة دلالاتها ومن كان لا يفقه أسماء الله عز وجل ولا يفهم معانيها فهما صحيحا لا يستفيد من هذه القاعدة ولا ينتفع بها وإنما ينتفع بهذه القاعدة من كان يفقه أسماء الله جل وعلا ثقها صحيحا مستمدا من معاني كتاب الله عز وجل وثقه السلف رحمهم الله تعالى أما من يسلكون في أسماء الله تبارك وتعالى المسالك الباطلة من تأويل أو تحريف أو غير ذلك فهؤلاء من أبعد ما يكون أن يحصل فائدة من هذه القاعدة أو من دلالات الأسماء المختومة بها آيات القرآن الكريم فهذه قاعدة عظيمة عظيمة في فقه أسماء الله الحسنى من جهة وفي فقه كلام الله تبارك وتعالى الذي ختمت به شيء من أسماء الله تبارك وتعالى من جهة أخرى وكما قدمت هي قاعدة مضطردة في جميع اي القرآن الكريم لا تجد. آية ختمت باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو أكثر إلا وله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية إلا وله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية ولكي تنتفع بهذه القاعدة تحتاج إلى نوعين من الفهم الأول فهم المعنى معنى الآية فتتدبر الآية وتعرف معناها وما دلت عليه والفهم الثاني فهم أسماء الله تبارك وتعالى فهما صحيحا ثم بعد ذلك تنظر في الرابطة بين معنى الاسم والمعنى الذي قرر في الآية وفي كل ذلك أو في كل آية القرآن الكريم تجد هذا الارتباط بينما ختمت به الآيات من أسماء الله والمعاني التي قررت وبينت في آيات الله عز وجل من لطائف ما ذكر وما يبين مكانة هذه القاعدة وقيمتها ما أشار إليه وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ذلاله ومغيره من اهل العلم ان اعرابيا سمع تاليا قارئا يقرأ كتاب الله جل وعلا وكان حافظا فقرا قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم هكذا قرأها والأعراب يسمع القراءة قال ليس هذا كلام الله قال ليس هذا كلام الله فغضب القارئ قال تنكر كلام الله قال لا لا أنكر كلام الله لكن هذا ليس كلام الله لأن الآية ماذا فيها قطع ونكال وعذاب وعقاب والخاتمه والله غفور رحيم وجد انه غير متناسب لانها آية عقاب ونكال وتهديد ووعيد ثم خاتمتها والله غفور رحيم وجد أن الأمر غير غير متناسب فرجع القارئ الى حفظه وقرأ الآية على الصواب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان نكالا من الله والله عزيز حكيم قال العرابي نعم عز فحكم فقطع يعني الكلام مستقيم إذن قال عز فحكم فقطع أي أن هذا الختم بهذين الاسمين العزيز الحكيم متناسب مع الحكم الذي ذكر في الآية، ولهذا إذا ختم اذا ختم الإنسان خطابه بأسماء أو أيضا ختم دعاءه بأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى لا تناسب المطلوب يحدث تنافر في الكلام. مثل لو قال قائل اللهم اغفر لي انك شديد العقاب اللهم اغفر لي انك شديد العقاب تجد في الكلام تنافر مع ان شديد العقاب وصف لله تبارك وتعالى لكن وضعها في هذا الموضع وختم هذا الدعاء بها يكون في الكلام تنافر وعدم توائم وتناسب ولهذا وهو من فروع هذه القاعدة الأدعية التي تأتي في القرآن مختومة بأسماء الله كذلك الأدعية الثابته في السنة تجد أن كل دعاء مختوما بما يناسب من أسماء الله تبارك وتعالى فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين وهكذا تجد الدعاء مختوما من اسماء الله تبارك وتعالى بما يناسب المطلوب ولو ذكر أو لو ختم الدعاء باسم لا له بالمطلوب يكون في الكلام شيء من التنافر فالشاهد ان هذه قاعدة عظيمه النفع زليلة القدر كبيرة الفائدة في فقه أسماء الله الحسنى من جهة وفي فقه معاني كلام الله تبارك وتعالى من جهة الأخرى وسيأتي معنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أمثلة أن فقه هذه القاعدة تستطيع من خلاله أن تستنبط أحكاما شرعية تستطيع من خلاله أن تستنبط أحكاما شرعية تستفاد من الآيات وتكون استفادتك لهذه الأحكام واستنباطك لها من خلال فقهك لما ختمت به تلك الآيات من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى قال رحمه الله تعالى ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم يدل على أن ذلك الحكم أي الذي قرر وذكر في الآية له تعلق بذلك الاسم الكريم يعني لا يمكن تختم الآية باسم من أسماء الله ليس له تعلق ولا ارتباط بالمعنى أو الحكم الذي قرر في الآية قال وهذه قائدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها هنا أيضا تستفيد من هذا الكلام الذي قرر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة عظيمة تتعلق بأسماء الله جل وعلا ألا وهي أن أسماء الله أصل للعلم بكل معلوم اسماء الله تبارك وتعالى أصل للعلم بكل معلوم والمعلومات من حيث الجملة لا تخرج عن أمرين إما أمر أو خلق لا تخرج عن هذين الأمرين إما أمر أو خلق وكل منهما راجع إلى اسماء الله تبارك وتعالى وصادر عنها يقول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق لله والأمر لله تبارك وتعالى فإذا المعلومات كلها سواء كانت في جانب الخلق أو متعلقة بالخلق أو كانت في جانب الأمر ومتعلقة به فهي راجعة إلى اسماء الله تبارك وتعالى لأن الخلق والأمر كله لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الشيخ هنا وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته الشرع أي ما يأمر به سبحانه وتعالى عباده من أوامر ونواهي والأمر أي أمره تبارك وتعالى وأقضيته الكونية القدرية والخلق مخلوقات الله سبحانه وتعالى مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهي دالة على عليه جل وعلا كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فهذه المخلوقات دالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها وكمال قدرته وسعه علمه وتمام حكمته فهذه كلها مستفادة من هذا الأصل ألا وهو أن المعلومات كلها راجع إلى هذين الأمرين إما خلق أو أمر وذلك كله راجع إلى أسماء الله تبارك وتعالى فتبين بهذا أن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أصل للعلم بكل معلوم قال وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه هذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة احكامه جانبان أشرت إليهما مستفادان من القاعدة الجانب الأول يتعلق بفقه الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى والجانب الآخر يتعلق بفقه, بفقه الأحكام المبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى ففهمك لهذه القاعدة يفيدك في هذين الجانبين جانب فقه الأسماء وجانب فقه الأحكام قال من أجل المعارف وأشرف العلوم نعم هذا من أجل المعارف وأشرف العلوم لأنه كما يقال شرف العلم من شرف معلومه ولا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا فإن هذا أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق قال تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر وهذا مضطرد وليس هذا فحسب بل كل آية من القرآن ختمت باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فللإسم الذي, فللاسم الذي ختمت به والصفه التي ختمت بها تعلق بالحكم او المعنى الذي قرر في الايه وهذا سيظهر من خلال امثله كثيره ساقها رحمه الله تعالى قال ولا باس هنا ان نتتبع الايات الكريمه في هذا ونسير الى مناسبتها بحسب ما وصل اليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفه ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات أشار إلى أمثلة كثيرة واعتذر للاطاله لكون الموضوع عظيم جدا ومهم للغاية فكثرة الأمثلة ل لتوضيحه وتجليةه وبيانه وليصبح أيضا المسلم طالب العلم بضبطه لهذه القاعدة و إتقانه لها يحسن الاستفادة من الأحكام المقررة في القرآن الكريم وايضا يحسن الاستفادة من فهم أسماء الله وفقها فقها صحيحا قال ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها لا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها يعني التنبيع على هذا الأصل وبسطه وشرحه عند بيان آية القرآن تجد العناية به في كتب التفسير ليست قوية إلا يسيرا من كتب التفسير اعتنت بهذا الجانب وإفراده كقاعدة وأصل مع ضرب الأمثلة عليه وتوضيحه بالأمثلة هذا مفيد لطالب العلم فائدة كبيرة جدا لان إذا فهمت القاعدة و تدرب على تطبيقها بجملة من الأمثلة أحسن فيما بعد الاستفادة من هذا الأصل العظيم والقاعدة المتينة بدأ يضرب الأمثلة المثال الأول قال فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ختم هذه الآية التي فيها ذكر خلق الأرض وتسخيرها للناس وخلقه تبارك وتعالى للسماوات ختم هذه الآية بقوله وهو بكل شيء عليم ختمها بذكر العلم ولها نظائر كثيرة في القرآن يذكر جل وعلا خلقه للسماوات وخلقه للأرض ثم يختمها بذكر العلم وأيضا يضم إليه القدرة في بعض الآيات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فما مناسبة ختم هذه الآية التي ذكر فيها خلق السماوات وخلق الأرض بقوله وهو بكل شيء عليم لأن الخلق لهذه السماوات والإيجاد لها من العدم دليل على إحاطة علم من خلقها بها وأن علمه سبحانه وتعالى بها محيط فكونه تفرد بخلقها وإيجادها من العدم هذا دليل بين على أنه أحاط بها علما لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما ولهذا قال جل وعلا في آية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالخلق خلق المخلوقات وايجادها من العدم دليل على احاطه علم خالقها بها وأن علمه سبحانه وتعالى وسع جميع المخلوقات لا يعزب عنه شيء لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض قال ذكر احاطه علمه بعد ذكر خلقه للارض والسماوات يدل على احاطه علمه بما فيها من العوالم العظيمة وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام أي أن هذا الخلق للسماوات والأرض صادر عن علم كامل وحكمة تامة قال أن خلقه لها من أدلة علمه كما قال في الآية الأخرى أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه فكيف يخلقها وهو لا يعلمها كيف يخلقها وهو لا يعلمها وهذا برهان صحيح وقوي يقرر من خلاله ثبوت العلم الكامل الشامل المحيط لله سبحانه وتعالى بكل مخلوقاته ومن بديع الاستفادة من هذا الاستدلال ما ذكره قوام السنه الحافظ التيمي رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة ذكر أن أحد الملاحدة أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض المسلمين في عقيدة في الله تبارك وتعالى وتفرده بالخلق والرزق والإنعام والتصرف والتدبير أراد أن يشككهم في هذه العقيدة فقال لهم أنتم تزعمون أنه لا خالق إلا الله تزعمون انه لا خالق الا الله أنا أخلق يقول قال لهم أنا أخلق أنا استطيع أن أخلق وسأريكم شيئا من مخلوقاتي ثم أحضر زجاجة ووضع فيها أشياء من الطعام بقايا لحم وبقايا طعام وضعها في تلك الزجاجة وأغلق الزجاجة وأحكم اغلاقها وتركها في مكان دافئ لمدة أيام ثم أخرجها بعد هذه المدة وإذا بها ممتلئة بالدود وإذا بها ممتلئة بالدود مريئة بالدود وفتح الزجاج الغطاء الذي عليه فبدأ الدود يخرج منها قال هذه مخلوقات لي تزعمون انه لا خالق الا الله هذه مخلوقات لي فكان في المجلس شاب صغير وكان اصغر من في المجلس وألقى الله سبحانه وتعالى الحجة على لسانه أجرى الحجة على لسانه قال وقوله مستفاد من هذا الأصل الذي مر معنا قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق ويعلم ذكورهم من إناثهم ويعلم أرزاقهم ويعلم اجالهم فابن لنا ذلك كله ابن لنا ذلك كله انت الآن الخالق لها كم عدد المخلوقات التي خلقتها كم عدد المخلوقات التي خلقتها هل يعرف لا يعرف فهذا دليل عظيم جدا مستفاد من هذه القاعدة ألا يعلم من خلق لا يمكن أن يكون خالقا لها وفي الوقت نفسه لا علم له بها هذا لا يمكن لا يمكن أن يكون تفرد بخلقها وإيجادها من العدم ثم في الوقت نفسه يكون لا علم له بها هذا لا يمكن فقال لو كم عدد هذه المخلوقات السؤال الثاني كم الذكور من الإناث الدود هذا الذي تدعي أنك أنت الذي خلقته كم الذكر فيها وكم الإناث والسؤال الثالث ما هي أرزاقها كل واحدة منها ماذا ستقتات وماذا ستأكل وماذا ستطعم وماذا ستجرب والسؤال الرابع اجاله كل واحدة من هذه الدود الذي خلقته متى ستموت كل هذه أسئلة ما يجيب ولا على واحد منها فبهت بهت الذي كفر فتشاهد أن هذا أصل عظيم جدا ومستفاد من هذا قال وهو بكل شيء عليم يعني لا يمكن أن يكون خالقا ولا علم له بما خلق هذا غير ممكن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذا ختم هذه الآية فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ختمها بذكر العلم دليل على أن الخالق لهذه السماوات والخالق لهذه العوالم محيط بها علماً وسعها تبارك وتعالى علماً لا يعزب عنه منها شيء ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنباءهم آدم بها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام, خت... وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات هذا مثال آخر للقاعدة وهو ختم الله سبحانه وتعالى لهذا السياق المبارك الذي يتعلق بإخبار الله سبحانه وتعالى للملائكه بأنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لله سبحانه وتعالى في هذا الخلق وقولهم لله جل وعلا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مراجعتهم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي أخبرهم سبحانه وتعالى أنه فاعله وأنه جاعل في الأرض خليفة فلما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأوجده وعلمه أسماء كل كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها قالت الملائكة سبحانك قالوا, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم فختم هذه الآية بهذين الاسمين العليم الحكيم مناسب غاية المناسبة لأن خلق الله سبحانه وتعالى لآدم والذي كان الملائكة قد راجعوا الله سبحانه وتعالى فيه هو خلق عن علم محيط وعن حكمة تامة عن علم محيط شامل وأن حكمة تامة والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها فل جاء ختم كلام الملائكة وتسبيحهم لله سبحانه وتنزيههم له في هذا المقام لهذين الاسمين إنك أنت العليم الحكيم لأن هذين الاسمين لهما تعلق وارتباط بالمعنى الذي ذكر في الآية الكريمة وهنا يمكن أن نقول هذا من دلائل فقه الملائكة لاسماء الله تبارك وتعالى. من دلائل فقه الملائكة لأسماء الله تبارك وتعالى لأنهم ختموا تنزيههم لله تبارك وتعالى باسمين عظيمين مناسبين غاية المناسبة للمعنى الذي قرر في الآيات والسياق السياق الذي قرر في الآيات. فختموا بهذين تسبيحهم لله بهذين الاسمين سبحانك انك انت العليم الحكيم فذكروا من اسماء الله تبارك وتعالى ما يناسب المقام تماما المناسبه واما قوله عن ادم فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم وختمه كثيرا من الايات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه فمناسبته جليه لكل احد وانه لما كان هو التواب الرحيم اقبل بقلوب التائبين اليه ووفقهم لفعل الاسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم اولا بتوفيقهم للتوبه والاسباب وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم ولهذا قالت الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي أقبل بقلوبهم فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم أن حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فعاله منها ومن نزغات الشيطان ثم ذكر هذا المثال وهو قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ذكر الله عز وجل في هذا السياق توبة على آدم عليه السلام ثم ختم بهذين الاسمين التواب الرحيم وما من ريب أن ختم هذه الآية بهذين الاسمين مناسب غاية المناسبة لأن المقام مقام توبة على آدم مقام توبة على آدم فناسب هذا السياق أن يذكر اسم الله التواب واسم الله التواب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 ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي أقبل بقلوبهم فانه لولا توفيقه وصرف قلوبهم الى ذلك لم يكن لهم سبيل الى ذلك حين استولت عليهم النفس الاماره فانها لا تأمر الا بالسوء الا من رحم الله فاعاده منها ومن نزغات الشيطان هذه هذا مثال ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لختم اسماء الله تبارك وتعالى وختم الآيات باسماء الله جل وعلا فذكر توبته جل وعلا عن أبين آدم وذكر جل وعلا في آيات أن آدم عليه السلام عصى ربه وعصى آدم ربه فغوى وأن الله عز وجل تاب عليه وذكر جل على توبته عليه قال فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ومن المعلوم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن شأن, أبي شأن بني آدم كشأن أبيهم آدم قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء ولهذا من أخطأ ووقع في الذنب وتاب ففيه شبه من أبيه آدم فيه شبه من أبيه آدم بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى وإنابته اليه ومن عاند وكابر وابى أن يتوب ففيه شبه من إبليس لأن إبليس عصى الله تبارك وتعالى وكابر وعاند وتكبر ولهذا لا يخلو إنسان من خطأ ولا يخلو من ذنب ولا يخلو من تقصير لكن ينبغي على كل بني آدم أن يتشبه بأبيهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل وعلا وهنا ينبغي على كل مسلم أن يفقه هذا الاسم العظيم الكريم المبارك الذي ختمت به هذه الآية الكريمة قال إنه هو التواب جل وعلا والتواب من أسمائه تبارك وتعالى له دلالتان ينبغي فهمهما الدلالة الأولى ألا وهي الإقبال بالقلوب لأن هذه توبة من الله جل وعلا على عبده الإقبال بقلب العبد على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لأن توبة العبد لا تكون إلا بمنة التواب عليه لا توبة العبد وتركه للذنوب وبعده عنها وإقباله على الله سبحانه وتعالى هذا لا يكون إلا بتوبة التواب عليه سبحانه وتعالى بأن يقبل بقلبه ليتوب إلى الله جل وعلا ولهذا كل التائبين المنيبين العائدين إلى صراط الله المستقيم هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بأن أقبل بقلوبهم على الصراط المستقيم وأزال عنهم ما هم عليه من غفلة وإعراض والصدود عن دين الله تبارك وتعالى فهو الذي يقبل بم... ب... فوالذي سبحانه وتعالى يقبل بقلب من شاء من عباده إليه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت أم سلم قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب قال ما من قلبين إلا وهما من قلب إلا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء اقامه وإن شاء ازاغه إن شاء أقامه اي أي أقبل, أقبل به على التوبة فتوبة الله على عبده هي توبة منه جل وعلا على عبده بتوفيقه لعبده للتوبة وإقباله بقلب عبده عليه وهو التواب جل وعلا وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا أقبل بقلبه وهيا له أسباب التوبة منا منه سبحانه وتعالى وتفضلا وهذا هو معنى الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ويقوله ثم تاب عليهم ليتوبوا ما معنى تاب عليهم هنا ثم تاب عليهم ليتوبوا أي ليتوبهم إليه سبحانه وتعالى تاب عليهم أي أقبل بقلوبهم تاب عليهم وفقهم هداهم شرح صدورهم للتوبة فوجلوا على الذي بيده القلوب ووالذي الذي سبحانه وتعالى <تصفيق> هو الذي بيده الهداية جل وعلا يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويتوب ويتوب على على من يشاء الأمر بيده سبحانه وتعالى هذه توبة من الله على عبده قبل توبة العبد ثم توبة منه سبحانه وتعالى على عبده بقبول توبته منه هو الذي يقبل التوبة عن عباده فتوبة الله سبحانه وتعالى لعبده توبتان توبة قبل توبة العبد توفيقه للعبد للتوبة وتوبة بعد توبة العبد بقبول توبة العبد ولهذا كل توبة تكون من العبد محفوفة بتوبتين من الله توبة قبل توبة العبد بالتوفيق للتوبه وتوبة بعد توبة العبد بقبول بقبول الله سبحانه وتعالى لتوبه عبده فكان في غاية المناسبة وتمام الموائمة أن تختم هذه الآية الكريمة بقوله إنه هو التواب لأنه سبحانه وتعالى هو الذي وفق آدم للتوبة وهو جل وعلا الذي قبل توبة آدم قبل توبة آدم منه وتلقى توبته بالقبول سبحانه وتعالى وايضا ناسب أن تختم الايه بذكر رحمه الله سبحانه وتعالى لان هذه من رحمه الله بعباده المؤمنين و اهل اهل الفضل والرحمه والاختصاص بها أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الرحمه وهذا الاصطفاء يكتب الله سبحانه وتعالى له رحمته لهم رحمته الخاصة جل وعلا فكان في غاية المناسبة أن تختم هذه الآية بهذين الاسمين إنه هو التواب الرحيم قال الشيخ رحمه الله وهذا له نظائر كثيرة يقول وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين، فهذا مناسب غاية المناسبة نعم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 ويحكم بينهم في أحكامه القدرية واحكامه الشرعية فلا حجر عليه في شيء من ذلك ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال وهو ختم تبارك وتعالى للآية التي في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فختم هذه الآية المتعلقة بالنسخ بذكر قدرته جل وعلا على كل شيء وذكر ملكه تبارك وتعالى للسماوات والأرض قال الشيخ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه نسخه جل على لما ينسخ من الأحكام هذا دليل على كماله لا, لا كما يزعم اليهود أنه دليل النقص بل هذا دليل على كماله كمال القدرة من جهة كما قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وكمال الملك والتصرف في هذا الكون كما يشاء وكما يريد جل وعلا وهذا واضح في قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فهذا النفس الذي يكون في الأحكام والأوامر والنواهي هو دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وتمام ملكه وأنه يتصرف في هذا الملك ويقضي فيه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا ولما قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم أي واسع الفضل واسع الملك جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه وما سعته ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعنية فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه ثم ذكر هذا المثال وهو قوله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وهذه الآية جاءت في السياق في سورة البقرة في تحول القبلة بعد أن كانت إلى الى بيت المقدس أصبحت إلى الكعبة وأن هذا التحول والتحويل من القبلة من جهة إلى جهة هو بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره الذي له المشرق والمغرب يولي عباده حيث يشاء ويحكم جل وعلا فيهم بما يريد ويوجههم إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى فالجهات كلها خلقه وملكه سبحانه وتعالى وهو جل وعلا الخالق المدبر المتصرف في هذه المخلوقات كيف يشاء جل وعلا يقضي فيها بما يريد ولهذا ختم هذا السياق وهو قوله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم أي من تعبدونه وتتجهون اليه وتؤدون له الصلاه وغيرها من الطاعات واسع عليم واسع عليم فختم هذا السياق بهذين الاسمين مناسب غايه المناسبة لأن اسمه الواسع يدل على سعه الفضل سعه الملك أن جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه ثم مع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله أي أن أيضا علمه تبارك وتعالى واسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فالواسع هذا اسم من أثمان الله وله معاني كثيرة يدل على سأة العلم يدل على سعه الفضل يدل على سعه الرحمة يدل على سعه الملك إلى غير ذلك من المعاني التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى الواسع قال ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهه لجهة من الجهات إذا أخطأ القبلة المعينة فحيث تيمم نصلي تيمم الى وجه ربه تيمم إلى وجه ربه وأهل العلم. لهم في قوله فاينما تولوا فتم وجه الله قولان معروفان منهم من قال المراد بالوجه الوجهه وهذا قال به الشافعي رحمه الله تعالى وغيرها من اهل العلم اينما تولوا فتم وجه الله اي توجيه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجهكم الى حيث يشاء من الجهات سبحانه والمعنى الاخر اينما تولوا فتم وجه الله المراد بالوجه الصفه صفه الله التي هي الوجه ويثابت لله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن الكريم والمعنى واضح لأن المصلي أينما توجه فتم وجه الله لأن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه محيط تبارك وتعالى بهم فمن استقبل القبلة التي أمر باستقبالها وهي الكعبة وبيت المقدس استقباله نسخ وأصبح لا يحل استقباله فمن استقبل القبلة فهو مستقبل وجه الله سبحانه وتعالى فهو مستقبل وجه الله ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهي المصلي أن, أن يبصق قبل وجهه قال فإن الله عز وجل قبل وجه قبل وجه المصلي أو كما جاء في الحديث الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم فختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين الواسع العليم جاء في غاية المناسبة وتمامي الموافقة نعم وأما قول الخليل وإسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فإنهم توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال وهو قول إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا سال الله جل وعلا القبول ربنا تقبل منا ثم ذكر هذين الإسمين متوسلين الى الله بهما في طلب القبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وذكر هذين الاسمين في هذا الموضع في غاية المناسبة لأن المقام مقام دعاء وسؤال وطلب ورجاء الله سبحانه وتعالى القبول فناسب أن يختم بهذين الاسمين السميع الذي يسمع من يناديه ويسمع من يناديه وقد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام قريب ربنا فنناجي أم بعيد فننادي قال إن الذين, إن الذين تدعون وسميع قريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء توجه إلى الله عز وجل بالدعاء إيمان بأن الله سميع لأنك لا تدعو ولا تناجي إلا من يسمع صوتك فدعاءك الله جل وعلا هذا إقرار بأنه سميع ولهذا ناسب التوسل إلى الله جل وعلا بأنه يسمع الأصوات يسمع, يسمع دعاء الداعين جل وعلا بل لو أن الناس كلهم لو أن الناس كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الارض ومن عليها قاموا أجمعين في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وفي وقت واحد وكلهم في لحظة واحدة دعوا وكل ذكر حاجته وكل تكلم بلغته ولهجته في لحظة واحدة في دقيقة واحدة لو تكلموا أجمعين لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ودون أن تختلط عليه لغة بلغة ودون أن تختلط عليه حاجة بحاجة والإنسان لو تكلم عنده إثنان في لحظة واحدة لطلب من أحدهما أن يسكت حتى يفهم كلام الآخر وهذه الملايين المملينه والنفوس الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله لو أنهم أجمعين قاموا في صعيد واحد في لحظة واحدة في دقيقة واحدة تكلموا أجمعين وكل ذكر حاجته وكل تكلم بلغته ولهجته لسمعهم رب العالمين أجمعين ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات متى قالت هذه الكلمة لما جاءت المرأة المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله خولها رضي الله عنها وتشتكي إلى الله عائشه رضي الله عنها تقول أنا كنت في البيت وكنت قريبا منها أسمع, كلام بعض أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه ولما انتهت من المجادلة نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن, إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير ف. الله جل وعلا وسع سمعه الأصوات كلها وهذا المعنى أيضا مقرر في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر إذا أخذت لك إبرة وغمستها في بحر ورفعتها ماذا نقصت هذه الإبرة من البحر فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى وسع وسع الأصوات كلها ولهذا من المناسب في حق الداعي والسائل والملتج إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوسل إلى الله بذكر سمعه بذكر سمعه إنك أنت السميع والعليم أي الذي تطلع على ما في القلوب وما في الضمائر وما في النيات فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بسمعه للأصوات وأيضا علمه والطلاعه لما في الضمائر والقلوب والنيات قال فانه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل أيضا هنا قف من هو المتوسل وما هو العمل الذي يتوسل إبراهيم الخليل وأبنه إلى الله سبحانه وتعالى بقبوله المتوسل خليل الرحمن إن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ابراهيم خليل الرحمن ابراهيم الذي جعله الله للناس اماما هذا المتوسل ومعه ابنه إسماعيل والعمل الذي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبله من بناء البيت يبني بيت الرحمن يبني بيت الرحمن وبناؤه لبيت الرحمن هو بأمر من الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أن أحد السلف وهو هيب بن الورد رحمه الله قرأ هذه الآية وبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل ويخاف لا يقبل فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وجاء في بعض الكتب والله أعلم بصحته أنه مع كل حصات يضعها في بناء البيت يقول ربنا تقبل منا يضع الحصات ويقول ربنا تقبل منا ويضع الحصات الأخرى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هو خليل الرحمن انظر الفرق بين خليل الرحمن وبين اخرين من الخلق ياتون بالعبادات على صوره مخله وضعيفه وقاصره ثم والعياذ بالله يمن بها على الله يمن بها على الله سبحانه وتعالى او يصاب بعجب بنفسه وزهو واستكبار فرق بين أولياء الله المقربين وبين من سواهم ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن المنافق جمع بين إساءة وأمن يسيء العمل وأمن مكر الله والمحسن يحسن العمل وخائف من الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله. انهم الى ربهم راجعون تقول عائشه قلت يا رسول الله اهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف ان يعذب قال لا يا ابنه الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل ولهذا مضت السنه بين المسلمين من لدن زمن الصحابه رضي الله عنهم أنهم اذا تلاقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض ماذا تقبل الله منا ومنكم لا أحد يدعي لنفسه أن عمله متقبل لا صيامه ولا صلاته ولا حجه ولا غير ذلك ولكن يرجو الله سبحانه وتعالى لنفسه القبول ولاخوانه فهذا إبراهيم الخليل من جعله الله للناس اماما يعمل هذا العمل المبارك ويقوم بهذه الطاعة الجليلة ويتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين السميع العليم أن يتقبل منه يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال الشيخ حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما ولهذا ناسب أن يؤتى بهذين الاسمين ثم يقول الشيخ فإنه يراد بالسمع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب سمع الله لمن حمده أي السجاب سمع الله لمن حمده أي السجاب وقوله رب إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه فالسمع في مقام الدعاء والسؤال والطلب المراد به سمع الإجابة لا مجرد السمع وإنما المراد به سمع الإجابة أي السمع الذي يترتب عليه ويكون من اثاره إجابة دعاء الداعين فهو يتوسل الى الله تبارك وتعالى بهذا نعم وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزه الله ونفوذ حكمه ثم ذكر هذا المثال هو قول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هذه الآية ختمت بقوله إنك أنت العزيز الحكيم مع ان المعاني التي ذكرت الايه أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آيات الله يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم هذا السياق ختم بقول إنك أنت العزيز الحكيم فما مناسبة العزة والحكمة لهذا السياق يقول فكما أن بعتتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته فيه تمام عزة الله وكمال حكمته فإنه ليس من حكمته تبارك وتعالى أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل اليهم رسولا فناسب هنا ذكر الحكمه لان الحكيم من كمال الحكيم سبحانه وتعالى من كمال حكمته أن لا يترك خلقه سدى بل من حكمته أن يبعث فيهم الرسل يبينون لهم الهدى ويدعونهم من الحق ويحذرونهم من سبل, من سبل الردى أيحسب الإنسان أن يترك سدى هذا لا يليق ولا يناسب حكمة الله سبحانه وتعالى أن يترك الخلق سدى لا يبعث فيهم رسلا يدعونهم ويهدونهم ويدلونهم إلى الحق ليس هذا من حكمته ولهذا ناسب هذا المقام أن تختم هذه الآية بذكر الحكمة قال فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزه الله ونفوذ حكمه فهذا دليل على أنه عزيز أي لا يرده ولا يقره شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى ودليل على أنه أيضا حكيم ومن حكمته بعثة الأنبياء والمرسلين لإقامة الحجج وإزالة المعدرة وبيان الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر احكامها وجزائها هنا سيذكر الشيخ جملة من الآيات فيها ذكر الأحكام ذكر أحكام شرعية وتكون الأحكام الشرعية مستنبطة ومستفادة من الأسماء التي ختمت بها الآيات وهذا موضوع يأخذ عند الشيخ رحمه الله مساحة واسعة فيؤجل الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى راجينا من الله عز وجل وسائلينه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا النية والدرية وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرة التي فيها معادنا وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة والغفران والعتق من النيران وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيمة إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل الله تعالى على ما صلى الله وسلم على رسول الله جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم ويمسلمين أجمعين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتبرك